سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسهوا والذي قد ترف هدا والذي أخرج المرعى فجعله لغساء أحوا سنطلبك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجرى وما يحيى علي اليسرى فاذكر ان نفعت حب الكرى سيذكر من يخشى ويتجنب منها الاشقى الذي يصم ما القدره ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد اكل لحم من فهكا وذكى ربني فصلى بلكثرون الحياه الدنيا والاخره غير موابقا انما هاهنا في صحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر